وأن نبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الإخوة الأكارم قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية وقد كان آخر فصل قرأناه ما قام به أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام من تجهيز الألوية لقتال المرتدين وقد جهز أحد عشر لواءا، وكلمه بعض الصحابة في التواني والتريد لأنهم لأن بعضهم يصلون ولا يزالون على الشهادة قالت أن لا إله إلا الله وأن محمداً أبده ورسوله وإنما منعوا الزكاة فقال رضي الله عنه والله لو منعوني عقال بعير أو لو منعوني عناقاً يعني صخلة صغيرة كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلهم فجهز الجوش ومر بنا بداية تلك الجوش ونعرف أن خالد رضي الله عنه سار إلى مالك بن نويرة ثم أمره بأن يتوجه إلى مسيلمة ومسيلمة عند بني حنيفة وقد ادعى النبوة وادعى أنه بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام قال محمد نبي وانا بعده لنا النصف ولكريش النصف ينزل عليه الوحي كما ينزل على رسول الله هكذا قال وجماعته اتبعوه لأجل العصبية ولأجل كونه منهم حتى قال قائلهم خذاب اليمامة خير من صادق مضار كذاب اليمامة يعنون به مسينا وهو أعت القوم وأشدهم شراسة وقوة وعددان ادعى أنه ينزل عليه الوحد ومن ضمنه ما نزل عليه على حد قوله يقول يا وبر يا وبر ليس لك إلا أذنان وصدر والباقي حقر النقر يريد قياسها بأن أعطيناك الكوتار ويقول يا غفدة نقيمات نقيم لالما تشربين ولطين كذا كلام فورة كلام فورة يدعي أنه وحي ينزل عليه ويقرن ذلك بالآيات الكريمة غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب يجيب بدلا عن هذه يا ضدع الى آخر فأرسل جهز أبو بكر للجوش لقتاله ولما انتهى خالد رضي الله عنه من البطاح أرسل عيونا تسبيقه إلى بلاد مسلمة وأمرهم أن يأتوه بمن أمكن أن يأخذوه أو أمكن أن يستولوا عليه وساروا واستمروا وكانت المعركة حامية الوطيس واستشهد فيها عدد من الصحابة استشهد فيها عدد من القراء وقد استماتوا في تلك المعركة وهناك حديقة دخلوا بها أصبحت تسمى حديقة الموت لأنه مات فيها عدد كبير من الفريقين إلا أن الدائرات تدور على من نقص عن الجاثة ومن نأى عن الطريق السوي فانتصر. فانتصر أهل الله وجنده وارتفعت راية الإسلام وانقمع فسيلمة ومن معه نعم ذكر تقديم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا بعد المعلف الرحمة الله تعالى لما انتهى خالد من البطاح قدم مئتين من الفرسان وجعل عليهم معن بن عدي وأمرهم أن يأتوه لأي شخص يمكن أن يأخذوا أو يأسوه لأجل أن يستطلع الأخبار ولأجل أن يقف على حقيقة القوم وما هم عليه أرسل مئتين فارس يتقدمون و لأجل أن يعطوه الأكبر نعم ذكر تقديم خالد التلاعي من التباخ لما صار خالد من تباخ من تباخ وجاء من البطاح من البطاح من البطاح من البطاح, البطاح بلاد مالك بن نويره وجاء <تصفيق> ونعرف أن مالك بن نويره قد قتل قد قتله في تلك الوقعة وأن له أخ اسمه متمم وبدأ يغطيه بالأبيات الكثيرة والقصائد المتعددة فقال نبو عمر أحد الأيام يا متمم أنا ما أخي وما فعلت كما فعلت يعني ما نظمت عليه أبيات ورتيت وأكثرت من الأرتاء فما كان من متمم إلا أن قال والله يا أمير المؤمنين ما تعخي أخي في أخيك ما قلت فيه بيتا واحدا فيقول عمر رضي الله عنه ما عزاني أحد بمثل ما عزاني به متمم لأن عمر رضي الله عنه قد استشهد أخوه زيد بن الخطاب في وقعة اليمامة وقال إنني لم أعمل كما عمل وأنت يا متمم أكثرت الأبيات والبكاء والعويل على أخيك مالك فكان جوابه أحسن عزاء لعمر رضي الله عنه قال والله يا أمير المؤمنين لو مات أخي كما مات أخوك ما قلت فيه بيتا واحدا فيقول عمر رضي الله عنه والله ما عزاني أحد بمثل ما عزاني به متمم لأنه يقول أخوك ما عتشمي وأنا أخي قتل مرتد فأنا أبكي على أن حياته انتهت إلى هذا المجال ولو كان كأخيك استشهد وهو يصول ويجوه ويكر ويفر لكان ذلك فخرا وكان ذلك فيه الأنسه والراحة والسعادة والإطمئنان لأنهم يكون شهيدا لكن قتل مرتد نعم لما صار خالب من من البتاه وجاء عرض بني تميم قدم مئتي مئتي فارس ودعل عليهم معنى بن عدي وعمرهم أن يأتوه بمن يمكن أن يلقوه نعم فصار عليه مع مع معنبوه وقدم عينين له أمامه وقدم عيون أمامه يعني هم يستطيع الأخبار ويعرفه بما عليه القو وما عزموا عليه وقتل ما هؤلاء المئتين عيون عيون يأتون بالأخبار نعم وذكر الوافد آخر أن خالدا لما قدمه لما قد جمال لما قدم لما قدم العرض قدم اي فارس وقال, وقال من اصبتم من الناس فخذوه أي واحد تلاقونه نعم قال من اصبتم من الناس فخذوه فانطلقوا وأخذوا مجاع أخذوا مجاع ابن مراره وكان معه 23 من جماعته اخذوا وكان معه 23 مجاع يعتبر أميرا في قومه وله مكانة تامية ومنزلة رفيعة مجاعد ابن مرارة وكان معه 23 من قومه فقتلهم خالد وأبقى مجاعد نعم وأخذوا مجاعد بن مرارة في 23 رجلا من قومه خرجوا في طلب رجل خرجوا. لماذا خرجوا قال يطلبون رجلا أصاب منهم دم يعني فيه رجل قتل منهم نفس فخرج فخرجوا مجاعي من مرارة ومعه 23 من جماعته يطلبون هذا الرجل القاتل لأن عنده دم فيطلبونه فأخذتهم تلك أخذهم معن ابن معن ابن عدي وأتوا بهم لخالد نعم أصاب في دمن وهم لا يشعرون لإقبال خالد فقالون من أنتم؟, من أنتم؟ قالوا من بني حنيفة يعني من بني حنيفة يعني من جماعة سلما فقالوا من بني حنيفة فقالوا ما تقولون؟ ما في تقولون حنيفة. في صاحبكم هذا الرجل الذي دعا النبوة ويقول إن لقريش نصف العرب وإن لنا نصفه ولكن قريش ظلموا ف. ما تقولون فيه قالوا نشهد أنه رسول الله فهم فقدتهم الحمية والعصبية وهم يعرفون أنه كذاب لكن كما قالوا كذاب اليمامة غير من صادق مضر وعلمهم ثمام بن عثال قال والله إنه كذاب وإن محمد صادق وأنا, جربت. وأنا بنفسي جرفت وكيف ذلك؟ فلكنت ساعرا للعمرة وتمامه بن وثال أمير أيضا من أمرائه ومن الأشياء ومن الناس الكباب فيقول كنت ذاهبا للعمرة أخذتني سرية من سرايا محمد وهم لا يعرفوني فأتوا بي فأمر محمد بربطه على في سارية من سوار المسجد وأمر أن تحلب لي ناقة في كل يوم قلت يقول له حليب الناقة وهو أخصاً إذا وأفضل ضيافة فيمر به المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو مربوط في المسكد يقول ما ورائك يا تمامك فعندك عندك أما أنا لك أن تسلم أما أنا لك أن ترجع أما أنا لك أن تستفيق فيقول الرجل إن تقتل تقتل ذا هذه واحدة وإن تنعم تنعم على شاكر وإن ترد المال فاطلب منهما شاكر فيذهب النبي عليه الصلاة والسلام ويتركه هو. وفي اليوم الثاني ياتي ما وراك يا ثمانة سيقول إن تقتل تقتل ذا وإن تنعم تنعم على شاكر وإن ترد المال تطلب منه ما شاء وفي اليوم الثالث كذلك فما كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أن أمر بحل وثاقه وحرقه بدون قيد أو شر فذهب إلى حائط من حيطان المدينة البساتين يسمونها حائط واقتسل ورجع في لحظة ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله يا لو تطيب لك ثلاث ديام ونت مربوط وأوشكت على القتل لولا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من أخلاق فدة وصفات حميدة فإلا أوشكت الصيف فوق رأسك قال لا لأني لو أسلمت ربما قيل خوفا من الصيف وأنا لا أريد ذلك أما الآن فعنش ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام بما تأمرني أنا عتيت معتمر فقال عليه الصلاة والسلام اطلع عمرك وحلف على يأتي أهل مكة حبة بر من اليمامة إلا إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعمل على مكة حصار ما يسمى بالحصار لك. فيقول ثماما يا جماعة هذا الرجل كذاب مسيلم ما عنده معرفة ما عنده عقل وإنما يأتي برجز والرجز هذا لا يستسيغه إلا من لا خلق له ومن لا لب له ومن لا عقل له <تصفيق> كيف يقرن إن أعطيناك الكوتة؟ وصلّي لربك وانحر. إن شانيعك هو الأبتر. يقول: وَأَلَنَزَلَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ مِثْلُ غَأْطِفٍ طيب مش نزل عليك؟ قال نزل علي اختات الضف. مش نزل؟ قال نزل يا وبر يا وبر ليس لك إلا أذناني وصدر والباقي حقر النك. هذا كلام مرا. لا يقوله عاقب فيقول مسي... فيقول ثمامه كيف نقرن كلام الله الذي ينزل به جبريل من السماء بهذا الرجل الذي لا يقوله عاقب يا جماعة صديقوا انتبهوا عليكم بالتريز كيف تتبعونه وهو رجل كذاب بعيد عن الصدق إلا أنهم تبعوه والأخيار من أمثال ثمامة حذروا منه وسيأتينا ما قاله خالد لمجاعة ولساري بن عامر كطيب إذا كنتم كذبينه ليه ما أنكرته مثل ما أنكر عليه ثمامة قال كيف تقولون الرجل قالوا نعرف أنه كذاب كطيب لما ما دمت تعرفون أنه كذاب كيف تسكتون انتم امراء ف... لكم مكانة ولكم منزلة اخبروا اهلكم وجماعتكم واتباعكم وكونوا كما فعل تمامة فتمامة وقف موقفاً نعم فقالوا ما تقولون في صاحبكم فاشهدوا انه رفهم فاشهدوا انه رفهم هذه الجماعة اللي 23 اللي جاءوا عدد من 23 مع مجاعي ابن مرارة قالوا ما تقول منين انتم قالوا حنا من بني حنيفة قالوا طيب وش تقولون بالرجال اللي خرج من عندكم قالوا نشهد انه رسول الله نعم فقالوا لمجاع ما تقول انت ما تقول انت طيب وش تقول الجماعة الجماعه دول وعشرين تشهدون ان هو رسول الله انت وش تقول قال لا انا رحت للمدينة وامن وشهدت ان محمدا بن عبد الله ورسوله ركذه الله لا اله طيب مادم تسهد بهذه الشهادة ليه انت ساكن لماذا ما تتكلم هل هو خوف من القاوم ألا تفعل كما فعل ثمامة بن عثال حينما وقف الوقفة البطولية وبين للناس الحق من الباطل والغث من السمين والضلال من الرشاد. نعم، فقال كنت ما كنت أقر بمسيلمة لقد كتب قال لمجاعة ما تقول أنت، فقال لمجاعة ما تقول أنت، فقال ما كنت أقر بمسيلمة ما كنت ما كنت أقر أقر بمسيلما، وقد, وقد قدمت وقد قدمت, وقد قدمت على أنا ما هذا الرجل، صحيح إذا ما تصدق لي من الذي حملك على السكود؟ ما الذي حملك على أن لا تنكر عليهم؟ قال أنا أعرف أنك كذاب، وذهبت إلى المدينة وآمنت برسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد ورسوله قال طيب مدم هذا كلامه؟ ليه ساكت وانت لست انسان عادي أنت أمير نعم ما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما غيرت وما وما بدلت ولا بدلت قدر بخالد أنا وعنى... وقد قدمت فقد... وقد قدمت على رسول الله وما غيرت وما بدل يعني ألح أنا على ما كنت عليه فضرب خالد أعنقهم حتى إذا بقي سار يسمعه فضرب خالد أعنقهم يعني يعني فقد سلكوا العصرين لأنه قال وش تشهدون تقول لهم صاحبكم هذا قالوا نشهد أن رسول الله كيف تشهدون رسول الله هو كذاب أين هو والرسالة يدعي نزول الوحي وهو من أبعد الناس عنه نعم قال يا خالد إن كنت إن كنت تريد بأهل اليمامة خيرا إن كنت أوش... هذا الذي قاله ب... ساري بن عامر قال إن إذا كنت تريد بأهل اليمامة خير فأبقي عندك مجاعة لأن مجاعة ذو رأي سديد ويمكن أن تستفيد من رأيه ويمكن أن تستفيد من حنكته ويمكن أن تستفيد من درايته ويمكن أن تستفيد من معرفته فقال سارية بن عامر يا خالد إن كنت تريد بأهل اليمامة خيرا أو شرا فاستفقي مجاعة لا تقتل دعه معك تستفيد من رأيه ومعرفته وبعد نظره وما لديه من رأي تاقب نعم قال يا خالد إن كنت تريد بأهل اليمامة خيرا أو شرا فاستفقي فاستفقي لا تقتل هذا الرجل خالد عمر قتل الثلاثة والعشرين 23 من بني حنيفة وخرجوا يطلبون رجلا أصاب منهم دب ومعهم مجاعة بن ورارة فيقول ساري بن عامر إن كنت تريد بأهل اليمامة كيف أو تريد بهم شر فهذا الرجل لا تخطيه استبقيه فإنك تستفيد منه نعم فاستبقم الله وكان شريفا فلم يقتله وكان شريفا نعم من علية الخوف فلم يقتلهم وترك أيضا ساري بن عامر يعني مجاعي بن مرارة وساري بن عامر وهما شخصان لهما قيمتهما وأمر أن يتاقا يعني يربطا لاجل أن لا يهربا فإذا احتاجهما أمر بإحضاره وإذا ما كان بحاجة إليهما فقيا مع العسكر لكن لأنه لو تركهم لهربوا نعم فلم يقتله وترك عيدا ثالية وامر بهما فأوثق في جوامع من حديد وكان نعم. يدعو مجاعه وهو كذلك فيتحدث معه يدعو مجاعه بن مرار وهو كذلك يعني هو مربط يدعو وهم رفض فيتحدث معه وهو يظن أن خالد يقتله كان يتوقع أن خالد سيقتله هو. نعم فقال يا, ابن يا ابن المغيرة لأن خالد بن الوليد بن المغيرة نعم. يا ابن المغيرة فقال يا خالد يقنى مغيرة والله ما كفر وأعاد كلامه الأول يعني رحل الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم والله ما بدل وما غير فظن هو عندما استدعاه خالد وهو مجاهد المرارة أن خالدا سيقتل فقال يا ابن المغيرة لأن خالد ابن الوليد ابن المغير والله إن لي إسلاما والله ما كفر واعاد كلامه الاول نعم فقال حالد بين القتل والترك منزلة فبالد. ان تتوقع اني اقتله وانا ما قتل بين القتل والترك يعني يطلق له العنان ويقول اذهب بين هذا وهذا منزلة ما هي المنزلة ان يبقى عسيراً يبقى تحت تصرف القائد إذا احتاجه في أمر إذا طلب منه معرفة رأي إذا طلب منه أن يخبره بالعيون أن يخبره بالطرق أن يخبره بمباغتة القوم وطريق التفال فخالد رضي الله عنه يقول بين القتل والترك منزلة وهي الحبس وأنت الآن محبوس حب نعم فقال يا يا يا ابنم غيره إن لِي إسلام والله ما كفرت ولا وعاد كلامه أول فقال خالد إن بين القتل وترك منزل إن بين القتل إن بين والترك والترك والترك القتل والترك القتل تُبَع رقبته وينتهي الترق يلرث الترق مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام في ثُمَّامَة ابن عُثَامَ يعني أمر بفك خيده وقال له ذهب فالرجل ذهب إلى حائط من خطان المدينة واغتسل، ورجع معلناً الإسلام معلناً كلمة التوحيد فخالد رضي الله عنه يقول يا ابن المغيرة إن لي إسلام والله ما كفر وما غيرت وما بدلت فقال له خالد رضي الله عنه بين القتل والسر لأن عندنا هنا قد وهنا ترك لا نقتله بحيث ينتهي ولا نتركه بحيث يذهب حيث شاء فقد يكون ضرر علينا وقد نجني منه أو يحصل لنا الشر أي الغلامان اللذان فر إياكم أن تعقبانا شر فقد يحرب الرجل فيسرخ من الإحراج ويسبب من المشاكل بي يعليك فيقول خالد بين القتل وبين الترك منزلة وهذه منزلة هي الحبس فنحن نحبسك حتى يرينا الله فيك ما هو أولى فقال خالد إن بين القتل والترك منزلة وهي الحبس حتى يقضي الله في هربنا ما هو حتى يقضي الله في حربنا مع أهل اليمامة لأنهم مقبل على حرب حرب ضروس حرب تأكل أخضر والياب وأهل اليمامة آل شدة وغربة وعدد كبير وسلاح وعتاد فبدأت السيوف تلمع أخرجوها من أغبادها وبدأت تلمع كاللهب فهذا يوم عصيب فيقول خالد رضي الله عنه إننا إن بين القتل والترك منزلة وهي الحفظ حتى يقضي الله في حربنا ما هو قابل <تصفيق> ودفعه خالد ودفعه خالد إلى امرأته وقال أحسني أسره يعني قدمي له الطعام الجيد قدمي له ما يحتاج إليه في حيث يكون تحت العناية وتحت المراقبة الدخلصة قدمه الى زوجته ام متمم وقال احسني عسره نعم حتى يقضي الله في حربنا ما هو قادم ودخاه الى ام موما متم زوجته وأمرها أنتها سنة إسارها فظن مجا أن, ان خالدًا يريد حبسه لأجل أن يخبره عن أدوي ويشير عليه فقال يا خالد لقد علمت أنني قدمت لقد علمت لقد علمت أنني قدمت قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته, فبايعته على الإسلام. فبايعته على الإسلام. وآن اليوم ألا ما كنت عليه بالأمس؟ وآن اليوم ألا ما كنت عليه بالأمس؟ فإن فإن يمكن الكذب. فإن يكون كذاب. فإن يكون كذاب. خرج فينا. يقول لا تعقدي في جريتي الذي خرج منا وهو مسلم. خرج سلمان. فإن يكون كذاب أنا ماردك. لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى أنا معك. عليك أنا مؤمن وعلى عقيدتي وعلى إيماني وعلى ما أنا عليه فإذا كان هناك رجل كذاب خرج من القبيلة ودع النبوة أنا ما لي مال مالي, مالي. مالي لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى فقال خالد رضي الله عنه يا ما مدام الرجل خرج وأنت تعرف أنه كذاب ليس أكثر نؤاخلك بأنك سكت وتركت الباطل يعلو وينتصر ويستمر لماذا لماذا ما كنت مثل ثمامة مقينت للناس أنه كذاب فإذا كنت ترى أنه كذاب وتقول لا تذر وزرة وزرة أخرى فأنت ليس أكثر خرج فينا فإن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى فقال يا مجاه تركتني اليوم ما كنت عليه بالعمس تركت اليوم ما كنت عليه بالعمس فأنت كنت الدعي على الإيمان وأنك بايات رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنك ترك والدليل على تركك سكوتك على الباطل نعم. وكان لداك بأمر هذا الكذاب, هذا الكذاب وسقوتك عن وأن تأعز أهل اليمامة. أنت أنت من رجل عادي أو ليس إنسانا من أوسط الناس أنت أعز رجل فيه. ليه ما يا جماعة ترى هذا كذا؟ هذا يتعدى ان باص. هذا خرج عن مجالته. هذا ناه عن الطريق السوي. هذا يأتي برجل لا يقبله عقل وتمجه الأطعام السليمة ليس. فنحن نأخذك بجريرتك وهي السكوت على الباطل نعم وسكوتك عنه و... وأنت عز أهل اليمامة نعم مسيري وقد بلغك مصيري إقرارا له ورديه بما جاء به وقد بلغك مصيري يعني بلغك أني متوجه متوجه إلى بلاد إلى اليمامة نعم بما جاء به فهلا أب... أبدأيته اوذران وقت بلغك مثيري اقرارا له ورضا بما جاهد فهل لم ابديت عذرا يعني لماذا ما ما, ما تحركت انت تدري من جاي لماذا ما اتخذت موقف للمناصرة والمعاونة والمساعدة والبيان بانه كذاب ومنتحل ولا صحة لما يقول لماذا أنت ساكت على الباطل؟ نعم. فهل أبتئت أضره؟ تكلمت في من تكلم؟ فهل فقد تكلمت معاه؟ فرد وانكر، وتكلم اليسقري وقال كذا. فإن قلت إني أخاف قومي، فهل عمدت إليّ أو بعثت إليّ رسولا هذه محاورة بين خالد رضي الله عنه وبين مجاعة ومن مرحب يقول لماذا أنت تقول ما غيره وما بدل وأنا على العهد طيب لماذا إذا كنت على العهد لماذا سكت أنت أعز أهل اليمامة يسمع كلامه وتطاع فيما تقول ويعمل بمشورتك لماذا أنت صاف طيب هذا ثمامة تكلم وهذا اليشكري تكلم ونطقوا بالحق وسمع منهم وأنت أعز أهل البلد لماذا أنت ساقل طيب قد تقول بأني أخاف قد تقول لا لأقدم طيب أنا أوافقك على هذا الكلام لكن لماذا ما جيت لني المخروض أن تأتي لذا كنت ترى النقل